Allahs namn är Allah, och han är almighty, allskicklig och allverklig. O Allah, vi ber dig att göra oss rätt och att vägra våra feer. Det är Allah som är allverklig och allskicklig, och det är Allah som är allskicklig och allverklig. O Allah, vi يا أيها الذين آمنوا تقول الله حق راده ولا نعبد إلا وأنه مسلمون يا أيها الناس تقول قوم الذي خلقتم من نفس وعمد وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبرز منهم رجال كبروا ونساء وقول الله الذي تساءلون به والأصح حال العبد وأما صلاة حال العبد مع نفسه فإنه لن تشيء يكذر صفو النفسي مثل الذنوب فصلاة حاله بالتوفة منها وأتبع سيئة حسنة تنفها وأما صلاة حال العبد مع الناس فيقول بحزن الخلق وبمعاملات معاملتهم بأحسن الأقدار. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه بهذه الوصية القاضية يوصي بها أصحابه والأمة من بعدهم. اتبع لها حيثما كنت وتحف الله رب العالمين هي غير ذات الأغراض، وهي وصية الله من أولياءه. قال الله جل وعلا ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين قوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن افتقوا الله والتقوى تقوى إلى الله رب العالمين فقوى سبحانه وتعالى هو آل التقوى وتارة تقوى إلى عذابه كضم الله جل وعلا وزق النار الذي أعزت لكافرين وزارت الضوء إلى يوم القيامة كضمه جل وعلا وزق يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كتبت وهم لا يؤلمون والمقصود أن يجعل العبد بين كل ما يحذره ويتقيه ويقضر طاية وثمره فيدعو بينه وبين رضا بالله بطاية بفعل أواجره والشتاب نواهيم ويدعو بينه وبين عذا بالله بطاية بالضحي عن كل ما يقرر الله رص العالمين عليه والتقوى ليسهل كله فمن تحصلت له تقوى فقد تصبح عن النار وفات بالجنة قال الله جنة وعلا المتقين في مناجي وله في مقعد صدق عند انكار الجليل مقتدر ويسقل في تقوى الله جل وعلا فرق جميع المحرمات واجتناب جميع المحظورات والورع عن المنكوهاات والاحتراز في الطاعات ولمن قال الله جل وعلا ليست في الرعث والوجوه قبل ولكن نتفق من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين فنظر الاحتضاء بالإداء بالله وأركاد الإيمان ثم قال وآتنا على حبي إلى الضرب واليتام والمسأسين والتستبيل والسائلين وفي الرقاة وأراض الصلاة وآذى الزكاة والقلقون بعهدهم إذا عاهدوا والصابقين في الفأساء والضراء وحينا الفأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هون التقون فوضوا التقين في هذه الآية بأنهم الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح والقيام بفرائض الله جل وعلا والاجتهاد في الفروض فاقل والمنن فتقى الله جل وعلا يرضى الامر كله وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريره قال تقوى الله وحفظ الخلوك لذا كان النبي صلى الله عليه وسلاة عليه في كل مجمع يشفع به المسلمون يصيح لتقوى الله فأصارت فيها في خطمة الوزاة وأصارت فيها في موحظة موزع أصيح لتقوى الله والسمع والطاعة والمقصوص بتضغطاه رب العالمين ما ذكره عبد الطالب مسعود رضي الله عنه في جمسيره لضغط الله جد وعلا يا أيها الذين أمنوا لك الله حق تقاتل قال إن حق تقاتل أن الله فلا يحق وأن ينكر فلا يمسر وأن ينكر فلا يحق والله سبحانه وتعالى بعظمته وقدرته وجلاله واسماؤه وصفاته حقا ان مضاعفه لا يرضى وحق ان يتقى وحق ان يذكر فلا ينسى فمهما كنت وحدا وخلفت في نفسك رب العالمين العالمين. من الله رب العالمين كبادا سحي من أجل من أهلك فإنه قبيح بالعب أن يظهر في الخلف أحسن ما عنده من الأعمال وأن يصلح في الخلف ظاهره ويسد سررته بينه وبين الله رب العالمين وهو جل على الأطرق إليه من حد الوليد سبحانه Känner du? الله رب العالمين للمنتقين بالنجاة من ما يحتمون وذكر في الحيث لا يحتسمون فقال الله جل وعلا ومن ينتق الله فتحتاج لعلم بالحلال والحرام وتقوى لا تتال بالمنتقين حتى يتركوا ما لا بث فيه حضر مما منه بس. فيتركون بعض الحلال حضرت من الوقوع في الحرام فيحتاجون إذن إلى معرفة إذا كان الفرق لا يصدق أو لا عبد الفرق بين الحلال والحرام في تمام الكفر فيه أبواب الحرام وكثر فيه المتشابهات وطبيعة على الناس كثير من أبواب النبأ وأبواب الحرام وأبواب فعل الحرام فإذا لم يعلم العبد الفرق بين الحلال والحرام بسؤاله على النبي فكيف يصدق؟ تقييم. فيحتاج إلى علم. يفرق له بين الحق والماضي. وبين الحلال والحرام وبين القاعد والفرصية. وتقوى الله ملكة وتربة مقدمة العلم علم الحلال والحلال. ثم بعد أن يعلم يجاهد نفسه على فعل الحلال والهدوم وعلى ونحن في الزمان قد من الناس من يسلم من أبل الحرام وأعرض أسباب لذلك الجهل من دين الله رب العالمين وحب الدنيا فينطبها كثير من الناس من الحلال ومن الحرام إن أفضل شيء أن يمتع العبد للناس إذا فما بينهم وبين الله رب العالمين، وقد كان الدعاء النبي صلوات الله وسلامه على لربك أنا وعلى، وأسألك أشمتك في غني والشهادة، أي أسألك تموت بسبب واحد، بعد ناس ووحيد إذا خلا معية التسديد معية الرحمة والكسر فقاصة الحالة وتعالى مع جميع خلقه بعلمه وإحاطته والقبية الشد وعالة ومع المؤمنين التوفيق والتسديد والعالة على الصعب فهذه هي المعية للقوة في هذه الآية إن الله لعا الذين اكتمروا يُعِيدُهُمْ عَلَى ذَوَاءٍ يُتِيهُمُ الطَّالِبُ يَفْرِقُ لَهُمْ إلَى الحَقِّ وَالْباطِلِ لِأَنَّ اللهَ من الله الذي أرسل رسوله من هدى ودين الصف ليبهره على الدين كله وكفى بالله شبيدا وأشهد أن يا إله إن الله أشهد لا جريف له افراظا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله, الله عليه وعلى آله وحفه وززم دسريما مدينا أما بعده فإن من أعظمين ما يزد على تقوى على تقوى الله رب العالمين في قلب العبد تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا أردت أن تدن التقوى في قلبك فاضطر كيف حاجك إذا سمعت بسنة من سنة رسول الله تستجيبوا لها تبادر إلى فحرها وإلى تحميل نفسك بها أم يأخذوا أن أبعدوا على نحن منها الانتهاب والتساهل الفغير فإن هذا مما يدل على ضعف التقوى في قلبه لا يما إلا كان ذلك في ميوت الله رب العالمين قير أمن الله رضو العالمين أن ترفع في الأصل ويذكر فيها اسمه يسبح له في هذه الهدو والأصار رجال ودجال يحرفون بموافظة الحق ودجال يحرفون من امتحال وحي الله ودجال يحرفون من الله سبحانه وتعالى هذانهم رجال جاء لله والرسول الذين صدقوا معاه الله رضا العالمين عليه وضع سبحانه وضعانه إنما جمع هذه الجماعات من المسلمين ليقام ذكره سبحانه وتعالى ولترفع في الأرض كلمته، ولا نحفر ذلك إلا لتقره منك النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه ومما يجب من أحكام في حق الجماعة المسؤلة تسوية الصفور وهذا أضر كبير، وإن كان عند كثير من الناس صفيرا والنبي صلوات الله فسلامه عليه كان لا يكفر تكفيرة الإحرام إلا إذا كفر صفور وكما يحرم بذلك صلوات الله وسلامه عليه فبالحديث الذي اخرجه الامام مسلم من حديث مسروق مقتد من عمرو الانصاري رضي الله عنه قال كما وصى الله صلى الله عليه واله وسلم ان سوف تملكما ويقول لا تختلفوا فتنختلفوا في الوضوء وفي رجيس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسجن يسرق فنحبت كأن من يسرق بها المزاح والطنس هي تلك الخطفة التي تكون في السهل تفرى قبل أن يهدع يوضع فيها النصر على هذا التحو من التنسيح حتى كأتما يسوي بها فضل اصبداع أي من شدة تسميتها وحتاجها حتى إذا قال يوماً فكاد أن يكبر فرأى رجلاً فابي تصبه تصبه متقدم إلى الأمام قليلاً لا يعرضي نفسه بتسوية الصالح فقال عباد الله لا لتسمن بين حبوبكم لا يخالفنا الله بين وجوهه. تعرف ما معناه؟ لا يخالفنا الله بين وجوهه. هي كقول صل الله عليه وآله مسند. أما نفس الذي يضع رأسه قبضة حمار، أن يحول الله صورته صورة حمار، أو يضع صورته صورة حمار، يخالف بين وجوهه. أن يقوم مباجعه للغافات وقفعه للوجه لأنه تركس الأرض فإن حق المسلمين أن يستميب يأمل رسول الله وأن لا يجابر فيه وأن لا يستهين به فالمسلم المهم يعطل أرض رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فماذا بل الله سنة سنة من سنة رسول الله لا نفتح بين كونها واجبا أو فريضا وبين كونها نكتوبة أو مستحفة وإنما يقتضي أكثر رسول الله والذي يسبحه إلى ذلك هو القوي بالله وفي العالمين والإيمان فنظرنا إلى صدر الله الله وسلامه عليه قال عباد الله لتساولن بين أموركم <تصفيق> أي أولي مقالفتنا الله بين وجوههم والتفسير الآخر أن ينفي بينكم العنابات والضبطات فهو بمعنى لا تختلفوا فتختلف قلوبكم فإن اختلاف الأكتان في الظالم علامة على اختلاف القلوب في الظالم ولو كانت القلوب متآلفة لذي قاء الكعب بالكعب والمسكد في المسكد فأنت إذا أخبرت إنسانا تريد أن تضمه إليك وهكذا إذا تآلفت القلوب تآلفت الأبدان فإذا ما اتعدت الأبدان دل ذلك على تناول القلوب وإنما تتنافض القلوب لمرضها وإنما تتنافض القلوب لإلليها وَإِنَّمَا تَغْتَرِكُ الْقُلُوبُ لِأَلْطَارِهَا وَسَلَامَهُ الْقُلُوبِ لِنْعُظِيمِ جُنَّةِ النَّبِيِّ مُحَمَّلٍ صلى الله عليه وآله وسلم فهذا الإنزاز الآخر فالقلب السبيح هو الذي نعاطم سجنة النبي ويرى الخير في اعتنابها فالتوفيق، كل التوفيق أن يجب الله لك امتنابها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقوم قال من أخوال أهل العلم أن تزوية الصفوف واجد على جماعة المسلمين لذا قضل الإمام البخاري رحمه الله في صحيح بار اسم أن لم يدف الصفوف بار اسم من لم يدف الصفوف فهذا واتهاوتا بهذا الأمر محفظ وكان النبي صلى الله عليه وسلم عليه يقول لأرحابه ألا تطبقوها كما تصدق الملائكة تريد ربها قال وكيف تطبقوها يا رسول الله قال يترصون الأول بالأول وأنت الآن إذا ما قلت للمسلمين تراصل قد يطبق عليك محتوم بالنظر إليه. فلا يعني نفسه أن ينبق منكبه بمنكب أبيه. ولا تعفلسه بكعفلس بأبيه. هذا علامة على ضعف الإنسان للقلوب. وهذا من هذا الآخر في الباطن. لأن الله سبحانه وتعالى لم يرسينا الكشف عن القلب وعمى في الباطن. لكن صلاح الله في صلاح الباطن. ألا وإن في الجسد هم. إذا طلحت طلحت الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي الطيب. وقد كان أطحابه قرب أقدام الصالحين الذين يعلمون أن هذا النحذ منهم نصيحة الله في دينهم فلا يقبلون ولا يحلون والمقصود من ذلك أن الإيمان في القلب هو وقوع العمل فإذا رأيت في نفسك ضعفا في الإقبال على العمل، اعتني بقلبك واعتنِ بالصلاة. وسلامته بتغنيته من أمراضه وبتحقيق ترجع الإدار واتباع هنا لرسول الله ونواته الله وسلامه عليه أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ويأكم من المبتقين اللهم اجعلنا من المبتقين اللهم اجعلنا من المتقين اللهم لا تبثنا إلا ونحن مسلمون لأرض العالمين اللهم أكون من موصينا إليه وأطفل يا ربي من الذي سلام وبرحمتك التي لا تنام وبقدرتك علينا لا نهت و انت جادنا اللهم اننا نسالك ان تمسد لحظات سيدنا لاحسن الاخلاق لا ياتي لاحسن هذه وصف عنا سيئا لا يصف عنا سيئا الا انت اللهم دع عنا من فلا يعصي ومن يسبوك فلا ينسى ومن يسبوك فلا نقوم كلا ربط العربين اللهم قلنا أن نسألها من المصير المولدين على شديد قول في وجه الله المظلمة ولا تكن ظالمنا اللهم نسلك من سلك النبي حتى تسبق